اللهم صل على رسول الدين المصطفى العظام الكرام صلى هذا <تصفيق> اللهم اعمل على كل شيء اللهم اعمل على كل شيء اللهم اعمل على فيها شيء اللهم علمنا ما ينفعنا شيء اللهم ما على كل شيء اللهم اعمل على كل اللهم اللهم اعمل على كل شيء إن شاء الله جاهز الآن بإذن الله يكون الحمد لله دخل إيه وصلنا في قوله تعالى وعيدنا إلى إبراهيم عليه الصلاة والكتب إبراهيم واصنعي الله من طهيرا بيتها للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم ورب يجعل هذا بلدا آمنا وارزق, وارزق أهلهم من ثمرات من آمنوا بالله واليوم الاخر قال من كفر فأعذب فأمتعوا متاعا قليلا فأمتعوا قليلا ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير أحسن الله جعل خلاصا نعجل للكريم أحسن الله نعم يقول الله جل <تصفيق> عليكم السلام الله وبركاته دكتور ايمن يا رب اكن ذلك الله يجبر محمد احسن الله عليكم السلام ورحمه الله احسن الله عليكم جميعا رضي الله عنكم جزاكم الله خير امين قال الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أمرهم الله جل في علا الأمر كان لإبراهيم وإسماعيل هذا تشريف لإسماعيل أنه يخترم بأبيه إبراهيم عليه السلام وإبراهيم له الحظ والمكان العظيم عند ربه دل في علا قال الله تعالى <تصفيق> واتخذ الله إبراهيم خليلا إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفا فالابن ارتقى مع الأبي وكان له الشرف في بناء هذا البيت العظيم قال وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل قال أمرهما الله أن يطهره من الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء وقال النجراجي قلت لأعطاء وما معهده قال أمره وقال عبد الرحمن بن زيد وعيدنا أي أمرناه وكان إبراهيم يسارع في مرضات الله جل وعلا ولذلك عداه بإله وعيدنا إلى إبراهيم يعني, يعني أمرناه كان عهد إبراهيم عليه السلام قال أمرناه وما الأمر الذي أمر به إبراهيم عليه السلام وإسماعيل أنطهر بيته للطائفين والعاكفين التطهير من البيت وانا ليس التطهير الظاهر فقط بل التطهير الباطن أصالة هو التطهير من الأوسان لعبادة ربنا الواحد الديان سبحانه وجل في علمه رضي الله عنكم جميعا الله ان على قريبا وان يجركم بالنية الصالحة احسانا رضي الله عنكم جميعا احس الله عليك يا شيخ الله الحمد لله لله. قال واعدنا الى ابراهيم الله الله نعم الرقم خذو من فريق العمل الأستاذ الفضل وأعيدنا إلى الله عز أن طهر بيتي للطائفين نوعاً واعظم التطير ونطيط من الأوسان والريز والشرك بالله يدل في عليه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً طهر البيت حينما بعث أبو بكر رضي الله عنه رضاه أميراً على الحج سمرعت عليه عليهما رضي الله عنه رضاه ينادي في الناس ألا يحج مشرك وألا يحج هذا العام مشرك ولا تط البيت بيتي أنتغر بيتها وهنا البيت مضاف لله جل في علها هو بيت الله وهو البيت الذي ارتضاه الله لنفسه ويكون فيه الحج وأنذف في الناس بالحج يأتوك رجان وعلى كل ظالم يأتينا كل فج عميل قال أنتغر بيتها للطائفين والعاكلين أي طهرهم الأثان والرجس والزور والرفث والآ واجعلوا طاهلا لمن يوحد ربه جل في كانوا يطفون ببيتي ويقولون لبيك الله من بيك لبيك, لبيك لا شريك لك تملك وما ملك وكاننا يقول قد على هذا فقط ولكنهم كانوا فعل ذلك وكانوا يطوفون عراتا والعجيب أنها يعني كانت تتبجح وهي تطوف المرأة يعني لانهم يقولون ليسوا من الحمص فتقول اليوم يبدو يبدو بعض بعضه او اليوم يبدو كله أو بعضه فلا أحله يعني اصلا كيف اصلا تستبيح ان تطوف بالبيت عريان فكان ورزق ان نبي السلام طهر البيت كما طهره ابوه ابراهيم عليه السلام عندما بعث عليه من ابي طالب يقول لا يحج هذا العام مشرك بعد الان مشرك ولا يدخل البيت ايش عريان ولا تطوف البيت عريان أنت طاهر بيتها يعني أي أي البيت طاهرا بالتوحيد الخالص فالدنيا بأسئلة تغرد توحيدا فلا بد للبيت أن يكون لتوحيد الله جل وعلا دون دون شك طاهر بيتها للطائف هنا البيت معروف وهذا الطواف من أفضل العبادات قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مرفع يعني خطوة أو بقدمه غفر الله له بذمة وأيضا أن الحجر عندما يقترب منه ليقبله أنه يشهد له يوم الخير فالمسألة عظيمة في هذا الباب والطواف من أفضل الطعف لذلك علماؤنا يقولون أهل مكة ليس لهم من العمر الأفضل لهم أن يكسروا من الطوف الأفضل لهم. طبعا هذه على خلاف العلماء يقولون لهم الزيارة أن يخرج الحل ويعتمر يعني لكن هو كسر الطوف كسر من أفضل من أفضل العبادات فالزائر قال للطائفين وتعلمون ان من اداب الطواف ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرع الطواف سبعة أشواط وقال لكل اسبوع ركعتان والأشواط هذه ان كانت الحج او العمره فلها اداب الاضباح والرمل الرمل في أربعة أشواط وللاضباح فهذه هذه من اداب الطواف والطواف من افضل العبادات كما قلنا بمكه هذه العباده ينفرد بها الطائف ينفرد بها الطائف ما أحد يشاركه في هذه العبادة هذا خصيصا له البيت. قال أن طهر بيت ال بيت يال والعاكفين يعني المؤمنين الذين يعبدون الله جل في علام وتعلمون أن الأتكاف هو المكس طول المكس بذكر الله جل في علام طول المكس بذكر الله جل في علام هذا هو الأتكاف طبعا أتكاف المسجد الحرام حتى أن見سى سلم يبين فضل الاعتكاف في المسجد الحرام أنه قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة وأيضا في قول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة هذا معناه الاعتكاف كاملا وليس أنه لا يكون الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة من قال بذلك حجر واسعم وإن كان هذا نقل عن بعض الصحابة الكرام ولكن الحق أن نقول الله عقل ولا تبشعون أنتم عاكفونا في المساجد الفلام الصقية كل بكل المساجد. ولذلك قال أن طارئتي للطائفين والعاكفين عن من يتابع من الأمصار يتعبدون الله يدل في الله فكل من جلس في المسجد يعبد الله. ويذكره ويستغفره فهو, فهو عاكف وهذا عقوض ال الشفيعية المكس مدة يذكر الله فيها يحبس نفسه على ذكر الله جل جل, جل في قوله فمن جاء من الأمصار إلى, إلى هذا إلى بيت الله الحرام وجلس يذكر الله فيه فهو من العاكفين فهو من العاكفين على قوّة الشفيعية في هذا البيت أنظر بيت بيت الطائفين والعاكفين ورّك يعني إن كان, إن كان مصليا فهو من الركوع والسجود وهذا يثبت أن التطيل هنا التطير من الاصنام لأن الركوع لا يكون إلا لله جل والسجود لا يكون إلا لله جل فعلها من تغيرتها للطائفين والعاكفين والركع السلود وكلها كما قلنا لإعلان كلمة التوحيد ولأن قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الخلق أرسل الرسل وأن أنزل الكتب هو تحقيق توحيده سبحانه وتعالى يا جبال أوي بمعه والطي وإن من شيء الله يسبح بحمده ولا لا تسبيحهم فهذا كله فالكلام كله غلو التوحيد فلذلك أمر الله ابراهيم عليه السلام ان يطهر البيت من عبادة الشرك والاوثان وأمر محمد صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا حينما بعث محمد علي بن ابي طالب يدعو الناس إلى ذلك ويصرخ في الناس لا يحج, مشرك لا يحج البيت مشرك يحج لا يحج هذا العام مشرك او في البيت او تأدبا مع الله الرحمن سبحانه وجل جلى في علا انتشارا او كل رفع لرايه توحيد الله جل في علا فهنا الأمر بالتطير هنا لإعلان كلمة التوحيد أنت هنا رأيتها للطائفين والعاكفين والركع السجود وهنا شوف ذكر أعظم أعظم ركنين في الصلاة الركوع والسجود الركوع الحناء لا يكون إلا اللي يجل على لذلك لما قال في أبو داود للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني يلقى أحدنا أخاه فهل يعني يعانق قال لا يقبل قال لا قال ينحني له قال لا فلنحن لا يكون إلا الله جل في علا وذكر الأخص وهو السجود عندما ترعم الأنف والجبهة تزجد لله جل في علا يعتني المرء المنازل المنازل العلا في مسألة السجود ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما ركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فأكثر من ضعف قامنهم أن يستجاب, أن يستجاب لكم فذكر السجود والسجود هنا أعظم من أعمن أعظم صور العبادة الخالصة لله جل جل وكل ذلك ما قلنا تحقيقا لتوحيد الله لأن الأصل أن الله ما خلق الخلق إلا لتوحيده وما أرسل الرسل إلا بذلك وما أرسلنا مقالك مرسول من, من, رسل من رسل إلا إذا وما أرسل مقالك لا إله إلا أنا فاعبدوه قال الله تعالى وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبده يعني هو يقول تعلون أن أعبد الله ودي ثاني وطأوت أن أعبد الله وادي ثاني منذ منذ العظمى ابراهيم اسماعيل في تطهير البيت لانهم كانوا كما قلنا يعبدون الاوثان والاصنام عند البيت وبعد بناء البيت ايضا نوح جاء يطهره من اصنامه والله تعالى أن كفر عن سَبِيلِ الله والمزيد للحرام الذي دعانه للناس سواء العاكف فيه والبات ومن يريد فيه بإلحاد من عذاب أليم وأعظم هنا والشرك بالله جل جل في نقف عند هذه الآية العظيمة بعد ذلك إلا, إلا, إلا دعاء الرزق نقف نقف عند هذه دلائل الإقتران الإقتران يدل على الاشتراك الإقتران يدل على مدخل الاشتراك لأنه إسماعيل عليه السلام ارتقى مرتبة مع أبيه عندما قال و... عندما قال الله جل وعلا وعَدْنَا الْبَرِيمُ إِسْمَاعِيلَ فجعله مُسْتَقِبًا جعله مستقلة تشوف مقارنا إلى هذه معناها مكانة إسماعيل عليه السلام ولذلك قلنا من بنا لله بيتاً كمفحة سقطاه بنى الله له به بي في الجنة هذه مسألة عظيمة جداً رائعة أن ترى استقلالاً لنبيين فيها دلالة على فضله ومكانته عند ربي جلالي فعله وهو أبو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لذلك واجب عليك أيضا تتأسى بالقرآن عندما ترد من كان يعني من أهل الخير أن تفرضه بالذكر والفائدة الثانية لا يجوز صلاة في مكان يعبد فيه غير الله الرفيع ولذلك لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نظرت أن اذبح عيبا ببوانه فقال لو كان فيها صنم يعبد من دون الله قال, قال كان فيها عيد من العياد جاء قال, قال إذن أو في بندرك إذن أو في بندرك الطواف من افضل العودات في هذا المحل